بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستهزؤوا وادوكم أولياءك القون إليهم وقد كبروا وقد كبروا بما وقد كفروا وقد كفروا بما جاءهم من الحق يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاهُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجِتُمْ جِهَادًا إِنْ كُنْتُمْ خَرَجِتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِدِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِحُّونَ إِلَيْهِمْ وَالَّذِي وَسْوَسَ بِهِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ وَلَّىٰ كِتَابًا كَرِيمًا إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ أَعْظَمَ إليكم أيديهم وأنتنفهم بالسوء ووضعون التكرمين لن تنفعكم أرحامكم ولا أهلالكم يوم القيامة يرسل بينكم والله بما تعملون بصير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 وبدأ بيننا وبينكم العداوة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة واللواصق أبدا حتى من بالله وان. إلا قول إبراهيم لأبيهن أتعبرن لك وما أبلك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وعبر لنا أنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر وبيت ويل من الله هو القدير الكريم عَتَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْكُمْ مِنْهُمْ مَوَدًا وَاللَّهُ قَبِيرٌ وَاللَّهُ رَحِيمٌ أنتوهم من ديارهم أن تضعوهم وتقصو إليهم إن الله يحب المقصرين إنما ينادو الله عن الذين غادروهم بالدين وأخرجوهم وأخرجو وَهُمْ هُنَالِكَ إِذْرَاجُكُمْ أَن تَوَلَّوْهُ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا Allah a'lam meni أبورا ولا تنتقوا بعصر الكوافر واتألوا ما أنزقتم ولياتألوا ما أنزقتم ذلكم حكم الله يحكم ذي لكم والله عليم حكيم وإن شيء من ادواءكم إلى المباري فعاقبتم فآت الذين ذهبت اهواؤهم فآت الذين ذهبت اهواؤهم مثل ما انفقوا والد الله الذي انى بِاللَّهِ شَيْءٌ وَلَا يَتْرِيقُ وَلَا يَتْرِيقُ وَلَا يَذْهِنُ وَلَا يَغْتُلُ أَوْلادهُنَّ وَلَا يَتْنِ بِبُطْتَانٍ وَلَا يَتْنِ بِبُطْتَانٍ يَبْتَرِيلَ مُبِينَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْضٌ مِنْنَ وَلَا يَحْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ تَبَايعُهُنَّ وَتَعْبِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَوْا قَوْمًا ضَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَأْتُوا مِنَ الْآخِرَةِ قد يأثوا من الآخرة كما يأث القفار من أصحاب القفوم